إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ ومن ضل فانما يضل عليها ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل وما انك عليهم بوكيل الله يتوفى الان حين موتها والتي لم تمت في منا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منا بها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى اي وشيء الذي فبارئ ان له تويبصل الاخرى الى اجر ثم ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون أَمُتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ أَمُتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَلَوْ كَانُوا لَا شيئا وَلَا يَعْصِمُونَ شفاعة جميع كل لله الشفاعة جميع له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لّلهِ مَفَاتِحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ قُل لَّهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ولو أنم الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا بإلم شوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم من الله